Book 2 51 desmit fians. vēlēšanos vajadzību. Qadāu Ulha jat. Es gribu aiziet uz bibliotēku. Urīdu an adhab ilā al-maktabati al-ʿāmah. Urīd an adhab ilā al-maktabati al-ʿāmah. Es gribu aiziet uz grāmatnīcu. Urīd an Es gribu aiziet uz kiosku. Uridu an aizbehba أذهب إلى كشك Uridu أريد aizbehba ila kushk iljaraid. Es gribu aizņemties Orrīdu en ešterija ki teban. Orrīd en ešterī, ki teēben. Es gribu noopirkt avīzi. Uidu en ešterja žarīdā.Orīd en ešterī, Žrīā. Es gribu aiziet uz biblioteku lai paņēmtu krāmaatu. Orīdu en evheba ilel mektbet ilāmma. لكي أستعير كتابا أريد أن أذهب إلى المكتبة العمة لكي أستعير كتاببا أسجر عايزية أزجرمةنييت لاركجرمة أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري Kītābā. Es gribu aiziet uz kiosku lai nopirktu avīzi. Uridu an adhab ila al-kushk likai ashtariya jarīda. Urid an adhab ila al-kushk likai ashtari Es gribu aiziet uz optikas veikalu. Urīdu an avhaba ila aḫṣāʾī naẓẓārāt Urīd an adhhab Es gribu aiziet uz lielveikalu Urīdu an adhhab ilā asūbarmārkit Urīd ilā Es gribu aiziet uz maizeņīcu Urīdu اريد ان اذهب الى المخبز اس غيبو نوبيركت بريلس اريد ان اشتري نظاره اريد ان اشتري نظاره اس غيبو فواكه وخضروات اريد ان اشتري فواكه وخضروات Es gribu nopirkt maizītes un maizi Urīdu an ashtariya hubza hamam wa khubza ādī Urīd an ashtari khubz hamam wa khubz ādī Es gribu aiziet uz optikas veikalu lai nopirktu brilles Urīdu an adhhab إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة اسجريبو ايزيت وزليفيكالو لا نوبيركتو اوغلس أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات أريد أن أذهب إلى supermarket li ashtari fawakih wa khadrawat esgribu aiziet uz maiznīcu lai nopirktu maizītes un maizi uridu an adhhab ila al-makhbaz li ashtari khubz hamam wa khubz 'adi urid an